وقد وجدتها عن النبي صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحيه العاصره المباركه للحديث محمد وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاه والسلام عليك